سبحان ربك رب العيّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أي على الصلاة أي على فلا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَهُ أَجْمَرُ اللَّهُ أَجْمَرُ لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل وأعطنوا الصف الأول فالأول الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن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 إنه يعلم الجهر وما يخيا ونيسرك للسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من نتذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم ومصر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الآشية أجوه اليومئذ عاملة ناصلة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جور وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين الجاية فيها ترور مرفوعة وأكوار مرضوعة ونمارق مصفوفة وزرع بي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف ربعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت تذكر إنما أنت مذكر بس عليهم من سيطر إلا من تولى وكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد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 Allah huwa